بسم الله الرحمن الرحيم ا لفلام م م ر تلك ايات كتاب والذي انزل اليك من ربك الحق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 إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَمةَ فَكررُون وَفِلَْضقِ طَُّ تَجَوِرةُ وَجََّةُم مِنْ عَنااب. جَنَّاتٌ مِنْ عَنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي لُقْمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابننا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك لغلال في وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم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 اللهَّ يعلم مَا تحمِلُ كلُّ أُمتَ وَماَا تَغِيضُ لَ الررحامُ وماَا تَزدد وَكُلّ شيءَ إِ عدَهُ بِمِقدَ عَمُ الغَيب وَشهادَةكَبير المتعاان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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء ان فلا مرد له وما لهم من دونه من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 وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ إِلَّا كَبَاسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 سَالَتْ وِلِيَّةٌ بِقَدْرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِنَّةٍ أَوْ مَتْعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ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 والَّذينَ صَبَرُ بتِ غ أَجهِ رَبِّهِم وَقامَامُ الصَّلااتَ وَأَن فَقُ وَأَنْ فَقُمَِّا رَزَقُنَهُم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقابوا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْفَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِلَرٌ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ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 Qul inna allaha yudilu man yashak wa yahdi inyhi man naam Al-lazina ámanu wa tatma innu qulubuhun Bidhikri allah Ala الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد كانت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي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 أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا خَارِعَةُ نَوْتَحُلُ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ اللَّهِ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 وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي أعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دائم وظلها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ نَاهُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ 7. ومن لحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآبا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 وَلَقَدْ رَسَلنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلنا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابًا يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وعنده ام الكتاب وانما نرينك بعضا الذي نعدههم او نتوفينك فانما عليك البلاء وعلينا الحساب اولم يروا ان